موقع رياض القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة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 ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء